نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَاتٍ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِالطَّاغِينَ مَا ضَلَّ لَبِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 Al-Fatihah المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت